يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجور وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن ذملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا